بوك تو دوكسان آلت ستة وتسعون حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة <بالجلر> ساة انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. جارك ماز يورو. أصير متعباً بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعباً مجرد أن يكون علي أن أدرس. <اوصف> ستوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. نزمان أريجكسنز؟ متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Biraz boş vaktim لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. هو بمجرد يصبح وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. نقدار تَشْلُشَ إلى متى سوف تشتغل؟ متى سوف تشتغل؟ تَشْلُشَ بِلِدِيمْ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سَالُمْ يَرِنْدَ أَوْلُدُ سوف أعمل. طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. يمك بيشيرجيجيرد غازتة إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ ايفه gideceği yerde meyhanede oturuyor إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت بِلْدِيَّمْ كَدَرِيْلَهُ أَوْ بُرَاءَةُ أَوْ تُرْوِيَوْرَ حَسْبَ مَا أَعْلَمْ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ هُنَا بِلدِيْم كَدَارِيلا او إِشْشِز حَسْبَ مَا أَعْلَم فَإِنَّهُ عَاطِلٌ عَنِ الْعَمَل حَسْبَ مَا أَعْلَم فَإِنَّهُ عَاطِلٌ عَنِ, العمل حسب فإنه عاطل عن العمل لقد راحت عَلَيَّ نومة وَإِلَّا لَكُنْتُ حسب الموعد لقد راحت عَلَيَّ نومة وإلا لكنت حسب الموعد أتوبüsü kaçırmıştım yoksa dakik olurdum لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد لقد فاتني الباص وإلا كنت حسب الموعد yolu yoksa dakik olurdum لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد